ك ت َ ا ب ٌ أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ك َ فَلَا ي َ ك ُ ن فِي صَدْرِكَ ح َ ر َ ج مِنْهُ ل ِ ت ُ ن ذ ِ ر َ بِهِ وَذِكْرَى ل ِ ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ ي ن َ ا ت َّ ب ِ ع و ا مَا أ ُ ن ز ِ ل َ إ ل َ ي ك ُ م مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا م ِ ن دُونِهِ أ َ و ْ ل ِ ي ا ء َ ق َ ل ي ل ً ا مَّا ت َ ذ َ ك َّ ر و ن َ و ك َ م م ِ ن قَرْيَةٍ أ َ ه ل َ ك ْ ن َ ا ه َ ا فَجَاءَهَا ب َ أ س ُ ن َ ا ب َ ي ا ت ً ا أ َ و هُمْ ق ا ئ ِ ل ُ و ن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 ف َ ل ن َ ق َ ص ن َّ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ب ِ ع ِ ل م ٍ وَمَا ك ُ ن ّ ا غ َ ا ئ ِ ب ِ ي ن وَالْوَزْنُ ي َ و م َ ئ ِ ذ ٍ ا ل ح َ ق ُّ ف م َ ن ثَقُلَتْ م َ و ا ز ي ن ه ُ فَأُولَئِكَ هُمُ ا ل م ُ ف ل ِ ح ُ و ن وَمَن خَفَّتْ م َ و َ ا ز ي ن ُ ه ُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا ك ا ن ُ و ا بِآيَاتِنَا ي َ ظ ل ِ م ُ و ن َ و ل َ ق َ د ْ م َ ك َ ن َّ ا ك ُ م فِي ا ل أ َ ر ض ِ و َ ج َ ع ل ْ ن َ ا لَكُمْ فِيهَا م َ ع َ ا ئ ش َ ق َ ل ي ل ً ا م ا ت َ ش ْ ك ُ ر ُ و ن وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ل ِ ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة اسْجُدُوا لِآدَمَ ف َ س َ ج َ د و ا إِلَّا إ ِ ب ْ ل ي س َ ل َ م ي َ ك ُ ن مِنَ ا ل س َّ ا ج ِ د ي ن قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا ت َ س ج د َ إِذْ أ َ م َ ر ْ ت ُ ك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 قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بَيْنَ ا َ ي د ي ه ِ م وَمِنْ خ َ ل ْ ف ِ ه ِ م وَعَنْ ا َ ي م َ ا ن ِ ه ِ م و َ ع َ ن ش َ م َ ا ئ ِ ل ِ ه ِ م و َ ل ا ت َ ج د أ َ ك ْ ث َ ر َ ه ُ م ش َ ا ك ِ ر ي ن قَالَ ا خ ر ج ْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا ل م َ ن تَبِعَكَ م ِ ن ْ ه ُ م ل أ َ م ْ ل َ أ َ ن َّ جَهَنَّمَ م ِ ن كُمْ ا ج م َ ع ي ن و َ ي ا آدَمُ ا س ك ُ ن ْ أَنْتَ و ز َ و ج ك َ ا ل ج َ ن َّ ة َ ف ك ُ ل ا مِن حَيْثُ ش ِ ئ ت ُ م َ ا وَلَا ت َ ق ر َ ب َ ا ه َٰ ذ ه ِ ا ل ش َّ ج ر َ ة َ فَتَكُونَا م ِ ن ا ل ظ َّ ا ل م ي ن ف و س ْ و س َ لَهُمَا ل ش َّ ي ط ا ن ُ ل ي ُ ب ْ د ي َ لَهُمَا مَا م أ ْ و ر ِ ي َ عَنْهُمَا م ِ ن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا ر َ ب ّ ك ُ م َ ا عَنْ ه ذ ِ ه ا ل ش َّ ج ر َ ة وَقَالَ َ ا نَهَاكُمَا ر َ ب ّ ك ُ م َ ا عَنْ ه ا ل ش َّ ج ر َ ة ِ إِلَّا أ َ ن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ ت َ ك ُ و ن ا مِنَ ا ل ْ خ َ ا ل ِ د ِ ي ن و َ ق ا س َ م َ ه ُ م َ ا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ا ل ن َّ ا ص ِ ح ي ن فَدَلَّاهُمَا ب ِ غ ُ ر و ر فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا و َ ط َ ف ِ ق ا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا م ِ ن و ر َ ق ِ ا ل ْ ج َ ن َّ ة وَنَادَاهُما ر َ ب ّ ه ُ م َ ا أَلَمْ أَنْهَكُما ع َ ن ت ِ ل ك ُ م َ ا ا ل ش َّ ج ر َ ة ِ وَأَقُلْ ل َ ك م ا إ ِ ن ا ل ش َّ ي ط ا ن َ لَكُما ع َ د ُ و م ُ ب ي ن قَالَا رَبَّنَا ظ َ ل َ م ن َ ا أ َ ن ْ ف س َ ن َ ا و َ إ ِ ن ل م تَغْفِرْ لَنَا و َ ت َ ر ْ ح َ م ن َ ا ل َ ن َ ك ُ و ن َ ن مِنَ ا ل ْ خ َ ا س ِ ر ي ن قالَه ب ِ ط ُ و ب بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ع َ د و و َ ل ك ُ م ْ فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ م ُ س ْ ت َ ق َ ر ّ وَمَتَاعٌ إ ل َ ى ح ي ن قَالَ فِيهَا ت َ ح ي َ و ن َ وَفِيهَا ت َ م و ت ُ و ن َ وَمِنْهَا ت ُ خ ْ ر َ ج ُ و ن يا بَني آدَمَ قَدْ أَنزَلنا عَلَيكُم لِباسا وَارِسا و آ و َ ر ي ش ا وَلِباسَ ا ل ت َّ ق و ى ذَلِكَ خ َ ي ر ذَلِكَ مِن آ ي ا ت ِ الله ل َ ع َ ل ه ُ م ي َ ت ذ َ ك َّ ر و ن ي ا بَنِي آدَمَ لَا ي َ ف ْ ت ِ ن ن ك ُ م ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ كَمَا أ َ خ ْ ر ج َ أ َ ب َ و َ ي ك ُ م مِنَ ا ل ج َ ن َّ ة ِ ي َ ن ز ِ ع ع َ ن ه ُ م َ ا ل ِ ب ا س َ ه ُ م ا ل ي ُ ر ِ ي َ ه ُ م َ ا س َ و ْ ا ت ِ ه ِ م َ ا إ ِ ن ه ُ ي ر ا ك ُ م ْ هُوَ و ق َ ب ِ ي ل ُ ه ُ مِنْ حَيْثُ لَا ت َ ر َ و ْ ن ه ُ م ْ إ ِ ن ا ج َ ع ل ن َ ا ا ل ش َّ ي ا ط ي ن َ أ َ و ْ ل ي ا ء َ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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط و أ ق ي م و ج و ه ك م عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 إ ن ه ُ ل ا ي ح ب ُ ا ل م ُ س ْ ر ف ِ ي ن قُلْ مَنْ حَرَّمَ ز ي ن َ ة َ اللَّهِ ا ل َّ ت ي أَخْرَجَ ل ِ ع ب ا د ِ ه و َ ا ل ط َّ ي ب ا ت ِ م ِ ن ا ل ر ز ْ ق ِ قُلْ هِيَ ل ِ ل ّ ذ ي ن َ آ م ن ُ و ا فِي ا ل ح ي َ ا ة ِ الدُّنْيَا خ َ ا ل ِ ص َ ة ي َ و م َ ا ل ق ِ ي ا م َ ة ك ذ ل ك َ ن ُ ف َ ص ّ ل ا ل آ ي ا ت ِ ل ِ ق َ و ْ م ي ع ْ ل َ م و ن قُلْ إ ِ ن َ م َ ا حَرَّمَ رَبِّي ا ل ف َ و ا ح ِ ش َ مَا ظَهَرَ م ِ ن ه َ ا وَمَا ب ط َ ن َ و َ ا ل ْ إ ِ ث م َ و َ ا ل ب َ غ ْ ي َ بِغَيْرِ ا ل ْ ح َ ق ّ و َ أ َ ن ت ُ ش ْ ر ك ُ و ا ب ِ ا ل ل َّ ه وَأَن تُشْرِكُوا ب ِ ا ل ل ه ِ مَا لَمْ ي ُ ن ز ِ ل ْ بِهِ س ُ ل ْ ط ا ن ً ا وَأَن تَقُولُوا ع ل َ ى اللَّهِ مَا لَا ت َ ع ل َ م ُ و ن َ و ل ِ ك ُ ل ِّ أ ُ م ّ ة ٍ أَجَلٌ ف َ إ ِ ذ ا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا ي َ س ْ ت َ أ خ ِ ر و ن َ سَاعَةً وَلَا ي َ س ْ ت َ ق ْ د م ُ و ن يا بَنِي آدَمَ إ ِّ م ا ي َ أ ت ي َ ن ّ ك ُ م ْ ر س ُ ل ٌ م ِ ن ك ُ م ْ ي َ ق ُ ص ّ و ن َ ع َ ل َ ي ك ُ م آ ي ا ت ِ ي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ و َ ل ا ه ُ م ي َ ح ْ ز َ ن و ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَّبُوا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا و َ ا س ْ ت َ ك ْ ب َ ر و ا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خ َ ا ل ِ د ُ و ن فَمَنْ أَظْلَمُ م ِ م ّ ن ِ افْتَرَى ع َ ل ى ا ل ل َّ ه كَذِبًا أ َ و كَذَّبَ ب ِ آ ي ا ت ه ِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم م ِ ن َ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ ح َ ت َّ ى إ ذ َ ا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ق َ ا ل و ا أ َ ي ن َ مَا ك ُ ن ت ُ م تَدْعُونَ مِن د ُ و ن اللَّهِ ق ا ل ُ و ا ضَلُّوا عَنَّا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 ل َ م َ ا دَخَلَتْ أ ُ م ّ ة ٌ ل ع َ ن َ ت أُخْتَهَا ح ت ى ٰ إ ِ ذ ا ا د َ ا ر ك ُ و ا فِيهَا ج َ م ي ع ً ا ق ا ل َ ت أ ُ خ ْ ر َ ا ه ُ م ل أ ُ و ل ا ه ُ م ق َ ا ت أ ُ خ ْ ر َ ه ُ م ل ِ أ ُ و ل ه ُْ ر َ ب ن َ ا ه َٰ ؤ ُ ل َ ا ء ي َ ض ِ ل ّ و ن َ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا م ِ ن ا ل ن ا ر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 إ ن َّ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ذ َّ ب و ا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا و َ ا س ْ ت َ ك ْ ب َ ر و ا ع َ ن ه َ ا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أ َ ب ْ و ا ب ُ ا ل س َّ م ا ء ِ وَلَا ي َ د ْ خ ُ ل و ن َ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَى ا ل ج َ م َ ل ُ فِي س َ م ّ ا ل ْ خ ي ا ط ِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ا ل ْ م ُ ج ر ِ م ي ن ل ه ُ م م ِ ن جَهَنَّمَ مِهَادُ و َ م ِ ن ف َ و ْ ق ِ ه ِ م غ َ و ا ش وَكَذَلِكَ ن َ ج ز ي ا ل ظ ا ل ِ م ِ ي ن و ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا وَعَمِلُوا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ ل ا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا و س ع ه َ ا أُولَئِكَ أَصْحَابُ ا ل ج َ ن َّ ة ِ هُمْ فِيهَا خ َ ا ل د ُ و ن َ و ن َ ز َ ع ْ ن َ ا مَا فِي ص ُ د ُ و ر ِ ه ِ م مِنْ غِلٍّ ت َ ج ر ِ ي م ِ ن ت َ ح ت ِ ه ِ م ا ل ْ أ ن ْ ه َ ا ر و َ ق ا ل ُ و ا ا ل ح َ م ْ د ُ لِلَّهِ ا ل ذ ي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا ك ُ ن ا ل ِ ن َ ه ت َ د ِ ي َ ل َ و ل ا أ َ ن هَدَانَا ا ل ل َّ ه لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا ب ِ ا ل ح َ ق ِّ وَنُودُوا أَن ت ِ ل ك ُ م الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن وَنَادَى أ َ ص ح ا ب ُ ا ل ج َ ن َّ ة ِ أَصْحَابَ النَّارِ أ ن قَدْ و َ ج َ د ن ا مَا وَعَدَنَا ر َ ب ّ ن َ ا حَقًّا ف َ ه َ ل و ج َ د ت ُ م مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ق ا ل ُ و ا نَعَمْ فَأَذَّنَ م ُ ؤ َ ذ ّ ن ٌ ب َ ي ْ ن ه ُ م أ َ ل ع ْ ن َ ت ُ اللَّهِ عَلَى ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن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 و َ ن ا د َ و ا أ َ ص ْ ح ا ب َ ا ل ج َ ن َّ ة ِ أَنْ سَلَامٌ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ ل َ م ي َ د خ ُ ل ُ و ه َ ا وَهُمْ ي َ ط ْ م َ ع ُ و ن وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ ت ِ ل ق َ ا ء أ ص ْ ح َ ا ب ِ النَّارِ ق َ ا ل و ا ر َ ب ن َ ا لَا ت َ ج ع َ ل ن َ ا مَعَ الْقَوْمِ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن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 أَهَؤُلَاءِ ا ل ّ ذ ي ن َ أ َ ق ْ س َ م ت ُ م ل ا ي َ ن َ ا ل ُ ه ُ م اللَّهُ ب ِ ر ح م َ ة ٍ و د خ ُ ل ُ الْجَنَّةِ ل ا خ َ و ْ ف ع َ ل َ ي ك ُ م ْ وَلَا أ َ ن ت ُ م ت َ ح ْ ز َ ن ُ و ن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 ا ل َّ ذ ي ن َ اتَّخَذُوا د ي ن َ ه ُ م ل َ ه و ا وَلَعِبًا و َ غ َ ر َّ ت ْ ه ُ م ا ل ح َ ي ا ة ُ الدُّنْيَا ف َ ل ْ ي َ و ْ م ِ ن َ ن س ا ه ُ م كَمَا نَسُوا لِقَاءَ ي و ْ م ِ ه ِ م ه ذ ا وَمَا ك ا ن ُ و ا ب ِ آ ي ا ت ِ ن ا ي َ ج ْ ح َ د ُ و ن وَلَقَدْ ج ئ ن ا ه ُ م ب ك ِ ت َ ا ب ٍ ف َ ص َّ ل ْ ن ا ه ُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً ل ِ ق َ و ْ م ي ُ ؤ م ِ ن و ن َ ه َ ل ي َ ن ظ ُ ر و ن َ إِلَّا ت َ أ و ِ ي ل َ ه ي و م ي أ ت ي ت َ أ و ي ل ه ُ ي َ ق و ل ا ل ذ ِ ي ن َ ن َ س ُ و ه مِنْ ق ب ل ق د جَاءَ ر س ُ ل ر َ ب ّ ن َ ا ب ِ ا ل ح َ ق ّ ف َ ه َ ل ل ن ا م ِ ن ش ف َ ع َ ا ء َ ف َ ي َ ش ف َ ع ُ و ا ل ن ا أ َ و ن ر َ د ّ ف َ ن َ ع ْ م ل غَيْرَ ا ل ذ ي كُنَّا ن ع م ل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 يُغشّي الليلَ النهارَ يطلبه حثيثا والشمسُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ بأمره ألا له الخلْقُ والأمر تبارك الله رب العالمين و َ ا د ْ ع و ا رَبَّكُمْ ت َ ض َ ر ُّ ع ا وَخُفْيَةً إ ن ه ُ ل ا ي ُ ح ب ا ل م ُ ع ْ ت د ي ن وَلَا ت ُ ف س ِ د و ا فِي ا ل ْ أ َ ر ض ِ ب ع د إ ص ْ ل ا ح ِ ه َ ا و َ ا د ْ ع و ه خَوْفًا و َ ط َ م َ ع ا إ ِ ن َ ر ح م َ ة َ اللَّهِ ق َ ر ي ب ٌ مِنَ ا ل م ُ ح س ن ي ن وَهُوَ الذيذِي يُررسِلُ الرِّياحَ م ُ ش ر ً ا بَيْنَادَي رحْمَتِه حتىََّ إذَا أَقََّت سَحابًا فِ ق َ ا ل ً ا سُقنَاهُ ل ِ ب َ ل َ د ٍ مَيتٍ فَأَنزَلنَابِهِ الْمَ فَأَنزَلنَابِهِ ا ل ْ م َ ف َ ا خ ر َ ج ن َ ا ب ِ ه مِن ك ُ ل ّ ا ل ث َّ م ر َ ا ت كَذَلِكَ ن ُ خ ْ ر ِ ج ا ل ْ م َ و ت َ ى ل ع َ ل َّ ك ُ م ت َ ذ ك َّ ر ُ و ن و َ ا ل ْ ب َ ل د ُ ا ل ط ي ب ي َ خ ْ ر ُ ج ن َ ب ا ت ُ ه ُ ب إ ذ ْ ن ِ رَبِّهِ و َ ا ل َّ ذ ي خَبُثَ ل ا ي َ خ ر ج إ ِ ل َ ا ن َ ك د ً ا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ا ل آ ي َ ا ت ِ ل ِ ق َ و ْ م ي َ ش ك ُ ر ُ و ن لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إ ل ى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ا ل ل َّ ه مَا لَكُمْ مِنْ إ ل َ ه ٍ غ َ ي ْ ر ُ ه إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ع َ ظ ي م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 وَبَلِّغُكُمْ ر س َ ا ل ا ت ِ ر َ ب ّ ي و َ أ َ ن ص َ ح ُ لَكُمْ و َ أ َ ع ل َ م ُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا ت َ ع ل م و ن أ َ و ع ج ِ ب ْ ت ُ م أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن ر َ ب ِّ ك ُ م ْ ع َ ل َ ى ر َ ج ُ ل م ِ ن ك ُ م ْ ل ي ن ذ ِ ر َ ك ُ م ْ وَلِتَتَّقُوا و َ ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ ر ْ ح َ م ُ و ن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 أ ُ ب َ ل ِّ غ ُ ك ُ م ر س َ ا ل ا ت ِ ر َ ب ّ ي وَأَنَا ل َ ك ُ م ن ا ص ِ ح ٌ أ َ م ي ن ٌ أ َ و ع ج ِ ب ْ ت ُ م ْ أ َ ن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ م ِّ ن ر َ ب ّ ك ُ م ْ ع ل َ ى ر َ ج ُ ل م ِ ن ك ُ م ل ي ن ذ ِ ر َ ك ُ م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 تُجادلونَنيِي فيِي أَسم إِ سََّييتُمُهَا أَتُم وَأَبَأُكَُّا نَزَّل اللهَّهُ بِه مُِط فَن ت َ ظ ر و ا إي م ع ك م مِنَمُ ت ظ ر ي ن ف أ َ ن ْ ج َ ي ن َ ا ه ُ و ا ل َّ ذ ي ن َ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ م ِ ن ا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَّبُوا ب ِ آ ي ا ت ن َ ا وَمَا كَانُوا م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن وَإِلَى ثَمُودَ أ َ خ َ ا ه ُ م صَالِحًا ق َ ا ل يَا قَوْمِ ا ع ب ُ د ُ و ا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إ ل َ ه غ ي ْ ر ُ ه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 و َ ا ذ ك ُ ر ُ و ا إِذْ ج َ ع َ ل َ ك ُ م خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ و َ ب َ و َّ أ َ ك ُ م فِي ا ل ْ أ َ ر ض ِ ت َ ت َّ خ ِ ذ و ن َ م ِ ن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ا ل ج ب ا ل َ ب ي و ت ً ا ف َ ا ذ ك ُ ر و ا آلاءَ اللَّهِ وَلَا ت َ ع ث َ و ا فِي ا ل ْ أ َ ر ض م ُ ف س ِ د ِ ي ن ق َ ا ل الْمَلَأُ ا ل َّ ذ ي ن َ ا س ْ ت َ ك ب َ ر ُ و ا م ِ ن قَوْمِهِ ل ل َّ ذ ي ن َ ا س ت َ ض ْ ع ف و ا ل ِ م َ ن آمَنَ م ِ ن ْ ه ُ م أ َ ت َ ع ْ ل َ م و ن َ أ َ ن صَالِحًا م ُ ر س َ ل ٌ مِنْ ر َ ب ِّ ه ت َ ع ل َ م و ن َ أ َ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ق َ ا ل و ا إ ن ا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن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 فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ف َ أ َ ص ْ ب ح ُ و ا فِي د ا ر ِ ه ِ م ج ا ث ِ م ِ ي ن فَتَوَلَّى ع َ ن ْ ه ُ م وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ر ِ س ا ل ة َ ر َ ب ّ ي و َ ن َ ص َ ح ت ُ لَكُمْ و َ ل ك ِ ن ل ا ت ُ ح ب ّ و ن َ ا ل ن َّ ا ص ِ ح ي ن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ا ل ن ِ س َ ا ء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ م ُ س ْ ر ِ ف ُ و ن وَمَا ك ا ن َ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إ ِ ن ه ُ م أُنَاسٌ ي َ ت ط َ ه َ ر ُ و ن فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ا م ر َ أ َ ت َ ه ُ كَانَتْ مِنَ ا ل غ ا ب ِ ر ي ن وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ م ط َ ر ً ا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ ع َ ا ق ِ ب َ ة ا ل م ُ ج ر ِ م ي ن وَإِلَى م َ د ْ ي ن َ أ َ خ َ ا ه ُ م ش ع َ ي ب ً ا ق َ ا ل يَا قَوْمِ ا ع ب ُ د ُ و ا ا ل ل َّ ه مَا لَكُمْ مِنْ إ ل َ ه ٍ غ َ ي ْ ر ُ ه ق َ د ج َ ا ء َ ت ك ُ م ب َ ي ِ ن َ ة ٌ مِنْ ر َ ب ِّ ك ُ م ف َ أ َ و ف ُ و ا ا ل ْ ك َ ي ل َ و َ ا ل ْ م ِ ي ز ا ن َ وَلَا تَبْخَسُوا ا ل ن ا س َ أ َ ش ي َ ا ء َ ه ُ م و َ ل ا ت ُ ف س ِ د و ا فِي ا ل أ ر ض ِ ب َ ع د َ إ ص ْ ل َ ا ح ِ ه َ ا ذ َ ل ِ ك ُ م خَيْرٌ ل َ ك ُ م إ ن ك ُ ن ت ُ م م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن وَلَا ت َ ق ع د ُ و ا بِكُلِّ ص ِ ر ا ط ٍ ت ُ ع د و ن َ و َ ت َ ص ُ د ّ و ن َ ع َ ن س َ ب ي ل ِ ا ل ل ه ِ مَنْ آمَنَ بِهِ و َ ت َ ب غ و ن هَا عِوَجًا و َ ا ذ ْ ك ُ ر و ا إ ِ ذ ك ُ ن ت ُ م ق َ ل ي ل ً ا ف َ ك َ ث َّ ر َ ك ُ م و َ ا ن ظ ُ ر ُ و ا ك َ ي ف َ كَانَ عَاقِبَةُ ا ل م ُ ف ْ س ِ د ِ ي ن وَإِنْ كَانَ ط ا ئ ِ ف َ ة ٌ مِنْكُمْ آ م َ ن و ا ب ِ ا ل َّ ذ ي أ ُ ر ْ س ِ ل ت ُ بِهِ و َ ط ا ئ ِ ف َ ة ٌ لَمْ يُؤْمِنُوا ف َ ا ص ْ ب ِ ر و ا ح َ ت َ ى ي َ ح ك ُ م َ اللَّهُ ب َ ي ن َ ن َ ا و َ ه ُ و خَيْرُ ا ل ح َ ا ك ِ م ِ ي ن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 رَبَّنَافْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا ب ِ ا ل ح َ ق ِّ وَأَنْتَ خ َ ي ر ُ ا ل ْ ف َ ا ت ِ ح ي ن و َ ق َ ا ل ا ل م َ ل َ أ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا م ِ ن قَوْمِهِ لَئِنِ ا ت َّ ب ع ْ ت ُ م ْ ش ع َ ي ب ً ا إ ِ ن ك ُ م إ ذ ً ا ل َ خ َ ا س ِ ر ُ و ن ف َ ا خ َ ذ َ ت ْ ه م ا ل ر َّ ج ف َ ة ُ ف َ أ َ ص ْ ب ح ُ و ا فِي د ا ر ِ ه ِ م ج ا ث ِ م ِ ي ن ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَّبُوا ش ع َ ي ب ً ا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَّبُوا ش ع َ ي ب ً ا كَانُوا هُمْ ا ل ْ خ َ ا س ِ ر ي ن ف َ ت َ و ل ى ع َ ن ْ ه ُ م وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ر ِ س َ ا ل ا ت ِ ر َ ب ّ ي و َ ن َ ص َ ح ت ُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ ك َ ا ف ِ ر ي ن وَمَا أ َ ر س َ ل ْ ن َ ا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ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 ح َ ت َ ى عَفَا و ق ا ل ُ و ا ق َ د م َ السَّبَأُ نَضْرًا و َ ا ل س َّ ر ّ ا ء ُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً و َ ه ُ م ل ا ي َ ش ع ر ُ و ن ولو أ ن اهل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون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 أ ف َ أ م ِ ن و ا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ا ل ق َ و ْ م ا ل خ َ ا س ِ ر ُ و ن َ أ َ و ل َ م يَهْدِ ل ل َّ ذ ي ن َ ي َ ر ث و ن َ ا ل ْ أ َ ر ض َ م ِ ن ب ع د ِ أَهْلِهَا أ َ ل ّ و ن َ ش َ ا ء و َ ص َ ب ن َ ا ه ُ م ب ِ ذ ُ ن و ب ِ ه م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 و َ ل َ ق َ د ج َ ا ء َ ت ْ ه ُ م رُسُلُهُم ب ِ ا ل ب َ ي ِ ن ا ت ِ فَمَا ك ا ن ُ و ا ل ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ا بِمَا كَذَّبُوا م ِ ن ق ب ل ُ كَذَلِكَ ي َ ط ب َ ع ُ اللَّهُ ع َ ل ى قُلُوبِ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن وَمَا و َ ج َ د ن ا ل ِ أ َ ك ْ ث َ ر ِ ه ِ م مِنْ ع َ ه ْ د و َ إ ِ ن و َ ج َ د ن َ ا أ َ ك ث َ ر َ ه ُ م ل َ ف ا س ِ ق ي ن ث ُ م ّ بَعَثْنَا مِن ب َ ع ْ د ِ ه ِ م مُوسَى ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا إِلَى ف ِ ر ع َ و ْ ن َ و َ م َ ل َ ئ ِ ه فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ا ل ْ م ُ ف س ِ د ِ ي ن وَقَالَ م ُ و س ى يَا ف ِ ر ع َ و ْ ن ُ إ ِ ن ي ر َ س ُ و ل م ِ ن ر َ ب ِّ ا ل ْ ع ا ل َ م ي ن ح َ ق ِ ي ق ع َ ل َ ي ّ أ َ ن ا أَقُولَ ع ل ى ا ل ل َّ ه إِلَّا ا ل ح َ ق َّ قَدْ ج ئ ت ُ ك ُ م ب ِ ب َ ي ن َ ة ٍ مِنْ ر ب ِّ ك ُ م ْ ف َ أ َ ر س ِ ل ْ م َ ع ي بَنِي إ س ْ ر َ ا ئ ي ل َ ق ا ل َ إ ِ ن كُنْتَ ج ئ ت َ بِآيَةٍ ف َ أ ت ِ بِهَا إ ن ك ُ ن ت َ مِنَ ا ل ص َّ ا د ِ ق ي ن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 ي ر ي د أَنْ ي ُ خ ْ ر ج َ ك ُ م مِنْ أ َ ر ض ِ ك ُ م ْ فَمَاذَا ت َ أ م ُ ر ُ و ن ق ا ل ُ و ا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ و َ أ َ ر س ِ ل ْ فِي ا ل م َ د َ ا ئ ِ ن ح َ ا ش ِ ر ي ن ي َ أ ت ُ و ك َ ب ك ُ ل سَاحِرٍ ع َ ل ي م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 و َ أ َ و ْ ح َ ي ن َ ا إ ل َ ى مُوسَىٰ أ ن أ ل ق ِ عَصَاكَ فَإِذَا ه ي تَلْقَفُ مَا ي َ أ ف ك ُ و ن ف َ و َ ق ع ا ل ح َ ق ّ وَبَطَلَ مَا ك َ ا م ُ و ا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن ف َ غ ُ ل ب ُ و ا ه ن ا ل ِ ك َ و َ ا ن َ ق َ ل ُ و ا ص ا غ ِ ر ي ن و َ أ ُ ل ق ي َ ا ل س َّ ح ر َ ة ُ س َ ا ج د ي ن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 إ ن ه ذ ا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي ا ل م َ د ِ ي ن َ ة ِ ل ِ ت ُ خ ْ ر ج و ا م ِ ن ه َ ا أ َ ه ل ه َ ا فَسَوْفَ ت َ ع ل َ م ُ و ن ل َ أ ق َ ط ِ ع َ ن أ ي ْ د ِ ي َ ك ُ م و َ أ َ ر ج ُ ل َ ك ُ م مِنْ خِلَافٍ ث م َّ ل َ أ ص َ ل ِّ ب َ ن ك ُ م أ َ ج م َ ع ي ن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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في العرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل ن ت أ ت ا ن ب ع ت ا ل و أ و ن ا من أ تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا ه ذ ِ ه ِ وَإِن ت ُ ص ِ ب ه ُ م س َ ي ئ َ ة ٌ ي َ ط َ ي َ ر ُ و ا ب ِ م و س َ ى وَمَن م َّ ع ه أَلَا إ ِ ن ّ م َ ا طَائِرُهُمْ ع ن د َ اللَّهِ و َ ل َ ك ن أ َ ك ْ ث َ ر َ ه ُ م لَا ي َ ع ل َ م ُ و ن وَقَالُوا مَهْمَا ت َ أ ت ِ ن َ ا بِهِ م ِ ن آ ي َ ة ل ت َ س ْ ح َ ر ن َ ا بِهَا فَمَا نَحْنُ ل َ ك ب ِ م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن ف َ أ َ ر س َ ل ْ ن َ ا عَلَيْهِمُ ا ل ط ُّ و ف ا ن َ و َ ا ل ج ر َ ا د َ و َ ا ل ق ُ م ّ ل َ و َ ا ل ض ّ ف َ ا د ِ ع َ وَالدَّمَ آيَاتٍ م ُ ف َ ص َّ ل َ ا ت فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا م ُ ج ر م ي ن وَلََّا وَقَع عَلَهِ مُِّجزُ قَاالُ يَمُ سَدعُلَنَا رَبَّكَ بِمَا ع َ ه د َ إ د َ ك ل إ ن ك ش ف َ عن ا ل ن ِ ج ز ل ن ؤ ْ م ن ا َّ لَكلَإِنكَشَفَْ عنَّ الّجزَلَ نُؤمِنَّ لَ, ن ن ل وَلَ ن ُ ر ْ س ً ا َّ مَعَكَبَنِي إ الصِي ل فَلَمَّا كَشَفْنَا ع َ ن ْ ه ُ م ا ل ر ِّ ج ز َ إِلَى أ َ ج َ ل ِ ه ِ م ب َ ا ل ِ غ ُ و ه إ ذ ا هُمْ, هم ي َ ن ك ُ ث ُ و ن ف َ ن ت َ ق َ م ن ا م ِ ن ه ُ م ف َ أ َ غ ْ ر َ ق ن َ ا ه ُ م فِي ا ل ي َ م ِّ ب ِ أ َ ن َّ ه ُ م كَذَّبُوا ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا و َ ك َ ا ن و ا عَنْهَا غ َ ا ف ِ ل ي ن و َ أ َ و ر َ ث ْ ن َ ا ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ذ ِ ي ن َ ك ا ن و ا ي َ س ت َ ض ع ف و ن َ م ش ا ر ق َ ا ل أ ر ض ِ و َ م غ َ ا ر ب ه َ ا ا ل َّ ت ي ب َ ا ر ك ْ ن َ ا فِيهَا و َ ت م ّ ت كَلِمَةُ ر َ ب ِّ ك ا ل ح ُ س ن َ ى ع َ ل ى ب ن ِ ي إ س ر ا ئ ِ ي ل بِمَا صَبَرُوا وَدَمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وَجَاوَزنا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ا ل ب َ ح ْ ر َ ف َ أ َ ت َ و ا ع ل َ ى ق َ و ْ م ي ع ك ُ ف ُ و ن َ ع ل ى أَصْنَامٍ ل َ ه ُ م ق ا ل و ا يَا مُوسَى ج ْ ع َ ل ل ن َ ا إِلَهًا كَمَا ل َ ه م آ ل ه ة قَال إ ِ ن ك ُ م ْ ق َ و ْ م تَجْهَلُونَ إ ِ ن ّ ه َ ؤ ُ ل َ ا ء م ُ ت َ ب َ ر ّ م ٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا ي ع ْ م َ ل ُ و ن قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إ ل َ ه ً ا و َ ه ُ و فَضَّلَكُمْ ع َ ل ى ا ل ْ ع َ ا ل َ م ِ ي ن و َ إ ِ ذ أ َ ن ْ ج َ ي ن ا ك ُ م ْ مِنْ آلِ ف ِ ر ع َ و ن َ ي َ س و م و ن َ ك ُ م ْ س ُ و ء ا ل ع َ ذ َ ا ب ِ ي َ ق ْ ت ُ ل و ن َ أَبْنَاءَكُمْ ي َ ق ْ ت ُ ل و ن َ أ َ ب ن َ ا ء َ ك ُ م ْ و َ ي س ْ ت َ ح ي و ن َ ن ِ س ا ء كُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم و و ع د ن ا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ ه َ ا ر و ن َ ا خ ل ُ ف ْ ن ِ ي فِي ق َ و ْ م ي و َ أ َ ص ْ ل ِ ح وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ا ل م ُ ف س ِ د ِ ي ن وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى ل ِ م ِ ي ق ا ت ِ ن َ ا وَكَلَّمَهُ ر َ ب ّ ه ُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أ َ ن ظ ُ ر ْ إ ل َ ي ْ ك َ قَالَ ل َ ن تَرَانِي و َ ل ك ِ ن ِ ا ن ظ ُ ر إ ل َ ى ا ل ْ ج َ ب ل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 قَالَ يَا مُوسَى إ ِ ن ي ا ص ط َ ف َ ي ت ُ ك َ عَلَى النَّاسِ ب ِ ر س َ ا ل َ ت ِ ي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آ ت َ ي ت ُ ك َ و َ ك ُ ن مِنَ ا ل ش َّ ا ك ِ ر ي ن وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ا ل أ َ ل و ا ح ِ م ِ ن كُلِّ ش َ ي ْ ء م و ع ِ ظ َ ة ً و َ ت َ ف ص ي ل ا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا ب ِ ق ُ و َّ ة ف َ خ ذ ه َ ا ب ِ ق ُ و ة ٍ و َ أ ْ م ر ْ قَوْمَكَ ي َ أ خ ُ ذ ُ و ا ب أ َ ح ْ س َ ن ه َ ا س َ أ ر ي ك ُ م ْ د َ ا ر ا ل ف َ ا س ِ ق ي ن س َ أ ص ر ِ ف عَن آ ي ا ت ي ا ل ذ ي ن َ ي ت َ ك َ ب ّ ر و ن َ فِي ا ل أ ر ض ِ بِغَيْرِ ا ل ح َ ق ِّ وَإِن ي ر َ و ا ك ل َ آيَةٍ ل ا يُؤْمِنُوا بِهَا و َ إ ن ي َ ر َ و ا سَبِيلَ ا ل ر ش ْ د لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا و َ إ ن ي ر َ و ا سَبِيلَ ا ل غ َ ي ِّ ي ت َّ خ ِ ذ ُ و ه ُ سَبِيلًا ذَلِكَ ب ِ أ َ ن ه ُ م كَذَّبُوا ب آ ي ا ت ن َ ا و َ ك ا ن و ا عَنْهَا غ َ ا ف ِ ل ي ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَّبُوا ب آ ي ا ت ن َ ا وَلِقَ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 وَلَمَّا ر َ ج َ ع م ُ و س َ ى إ ِ ل َ ى قَوْمِهِ غ َ ض ْ ب ا ن َ أَسَفًا قَالَ ب ِ ئ س َ مَا خ َ ل َ ف ْ ت ُ م ُ و ن ي م ِ ن بَعْدِي أ َ ع ج َ ل ْ ت ُ م أَمْرَ ر ب ِّ ك ُ م ْ وَأَلْقَى ا ل ْ أ َ ل و ا ح َ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ ي َ ج ُ ر ّ ه ُ إ ل َ ي ْ ه قال ابن اُمَّ إ ِ ن ّ القَوْمَ ا س ْ ت َ ض ْ ع ف ُ و ن ِ ي و َ ك ا د ُ و ا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ ب ِ ي الأَعْدَاءَ و ل َ ا ت َ ج ع َ ل ْ ن ِ ي مَعَ ا ل ق َ و ْ م ِ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن قَالَ رَبِّ ا غ ْ ف ِ ر ل ي وَلِأَخِي و َ أ َ د ْ خ ِ ل ن َ ا فِي رَحْمَتِكَ و َ أ َ ن ت َ أَرْحَمُ ا ل ر َّ ا ح ِ م ي ن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 وَلَمَّا سَكَتَ ع َ ن م و س َ ى ا ل ْ غ ض َ ب ُ أَخَذَ ا ل أ ل و ا ح َ و َ ف ِ ي نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةً ل ل َّ ذ ي ن َ ه ُ م ل ر َ ب ِّ ه ِ م ي َ ر ْ ه ب ُ و ن َ و ا خ ْ ت َ ا ر َ مُوسَى قَوْمَهُ 70 ر َ ج ُ ل ا ل م ِ ي ق ا ت ِ ن َ ا فَلَمَّا أ َ خ َ ذ َ ت ه ُ م ُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ ل َ و شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن ق َ ب ْ ل و َ إ ِ ي ّ ا ي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ا ل س ّ ف َ ه َ ا ء مِن إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير ا ل غ ا ف ر ي و َ ا ك ْ ت ُ ب َ لَنَا فِي ه ذ ِ ه ِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا ح َ س َ ن َ ة وَفِي ا ل ْ آ خ ِ ر ة ِ إ ِ ن ا هُدَنَا إ ل َ ي ك ق ا ل َ عَذَابِيَ أ ُ ص ي ب ُ بِهِ مَنْ أ َ ش َ ا ء وَرَحْمَتِي و َ س ِ ع َ ت كُلَّ ش َ ي ء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 ا ل ذ ي ن َ ي ت َّ ب ع و ن َ الرَّسُولَ ا ل ن َّ ب ِ ي َ ا ل أ ُ م ّ ي ّ ا ل ذ ي ي َ ج د و ن َ ه ُ م َ ك ت ُ و ب ً ا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ و َ ا ل ْ إ ِ ن ج ي ل ي َ أ م ُ ر ُ ه ُ م ب ِ ا ل ْ م َ ع ر ُ و ف ِ و َ ي َ ن ْ ه َ ا ه ُ م ع َ ن ا ل ْ م ُ ن ك َ ر يَأْمُرُهُم ب ِ ا ل م َ ع ْ ر ُ و ف ِ و َ ي َ ن ْ ه َ ا ه ُ م عَنِ ا ل م ُ ن ك َ ر ِ و َ ي ح ِ ل ُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إ ِ ص ْ ر َ ه ُ م وَيَضَعُ ع َ ن ْ ه ُ م إ ِ ص ْ ر َ ه ُ م و َ ا ل ْ أ َ غ ْ ل ا ل َ ا ل َ ت ِ ي كَانَتْ ع َ ل َ ي ْ ه م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 ت ي َ ه ْ د و ن َ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ و َ ب ه ي ع د ِ ل ُ و ن َ وَقَطَعْنَا هُمْ 12 أ َ س ب ا ط ً ا أ ُ م َ م ا و َ أ َ و ح َ ي ن َ ا إ ل ى م و س َ ى إِذِ ا س ت َ س ق ا ه ُ ق َ و ْ م ه ُ أَنِ ا ض ر ِ ب ب ِ ع َ ص َ ا ك ا ل ح َ ج ر َ ف َ ا ن ب َ ج َ س َ ت ْ م ِ ن ه ا ث ن َ ت ا ع ش ر َ ة َ ع ي ن ا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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تُغْفَرْ لَكُمْ خ َ ط ِ ي َ ا ت ُ ك ُ م ْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ف ب د َّ ل ا ل ذ ِ ي ن َ ظَلَمُوا م ِ ن ه ُ م ْ قَوْلًا غَيْرَ ا ل ذ ي قِيلَ ل َ ه م ف َ أ َ ر س َ ل ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ه ِ م ر ِ ج ز ً ا مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ بِمَا ك ا ن ُ و ا ي َ ظ ل م ُ و ن َ و ا س أ ل ه ُ م ع َ ن ا ل ق َ ر ي َ ة ِ ا ل ت ي ك َ ا ن َ ت ح ا ض ِ ر َ ة ا ل ب َ ح ر ِ إ ذ ي ع د ُ و ن َ فِي السَّبْتِ إ ِ ذ ت َ أ ت ي ه م ْ ح ي ت َ ا ن ُ ه ُ م ي َ و م َ س َ ب ت ِ ه ِ م ش ُ ر ع ً ا إِذْ تَأْتِيهِمْ ح ِ ي ت َ ا ن ُ ه ُ م ْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أ َ ن جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ ب ِ ي و َ خ َ ذ ْ ن َ ا ل ذ ِ ي ن َ ظَلَمُوا ب ع َ ذ َ ا ب ٍ بِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ف َ ل َ م ا ع َ ت َ و ا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ ق ُ ل ْ ن ا ل َ ه م ك ُ و ن و ا ق ِ ر د َ ة ً خ ا س ِ ئ ي ن وَإِذْ تَأَذَّنَ ر َ ب ّ ك َ لَئِنْ ش َ ك َ ر ْ ت م ْ ل َ أ َ ز ِ ي د َ ن َّ ك ا م ْ و ل َِ ن ْ ك َ ف َ م ْ إِنَّ عَذَابِي ل َ ش َ د ِ ي د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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا ا ل أ د ن ى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوا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 و ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ م ْ س ك ُ و ن َ ب ِ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إ ِ ن ا ل ا ن ُ ض ي ع ُ أ َ ج ر َ ا ل ْ م ُ ص ل ِ ح ِ ي ن وَإِذ ن َ ق َ ن َ الْجَبَلَ ف َ و ْ ق َ ه ُ م ك َ أ َ ن ه ُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ و َ ا ق ِ ع ب ِ ه ِ م خُذُوا مَا آتيناكم ب ِ ق ُ و َ ة ٍ و َ ا ذ ْ ك ُ ر و ا مَا فِيه ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت َ ت َّ ق ُ و ن وَإِذْ أَخَذَ ر َ ب ّ ك َ م ِ ن بَنِي آدَمَ مِنْ ظ ُ ه و ر ِ ه ِ م ْ ذ ُ ر ِّ ي َّ ت َ ه ُ م و َ أ َ ش ْ ه َ د َ ه ُ م عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ق ا ل ُ و ا بَلَى ش َ ه د ْ ن َ ا أَن ت َ ق و ل ُ و ا يَوْمَ ا ل ق ي ا م َ ة ِ إ ن ا ك ُ ن ا ع َ ن ه َ ذ ا غ ا ف ل ي ن أ َ و ت َ ق و ل ُ و ا إ ِ ن َ م ا أَشْرَكْتُ آ ب َ ا ء َ ن ا مِنْ قَبْلُ و َ ك ُ ن َ ا ذ ُ ر ّ ي َّ ة م ن ب َ ع د ه م أ َ ف َ ت ُ ه ل ِ ك ُ ن َ ا بِمَا فَعَلَ ا ل م ُ ب ط ِ ل ُ و ن وَكَذَلِكَ ن ُ ف َ ص ّ ل ُ ا ل آ ي ا ت ِ و َ ل ع َ ل ه ُ م ي َ ر ْ ج ع ُ و ن و َ ت ْ ل ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م نَبَأَ ا ل ّ ذ ي آ ت َ ي ن َ ا ه ُ آ ي ا ت ِ ن َ ا ف َ ا ن س َ ل َ خ َ مِنْهَا ف َ أ َ ت ْ ب َ ع ه ُ ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ فَكَانَ مِنَ ا ل غ َ ا و ِ ي ن و َ ل و شِئْنَا ل َ ر ف َ ع ْ ن ا ه ُ بِهَا و َ ل َ ك ِ ن ه ُ أَخْلَدَ إ ل ى ا ل ْ أ ر ض و َ ا ت َّ ب َ ع ه َ و ا ه ُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ا ل ك َ ل ْ ب ف َ م َ ث َ ل ه ُ كَمَثَلِ ا ل ك َ ل ْ ب ِ ن ت ح ْ م ِ ل عَلَيْهِ ي َ ل ه َ ث ْ أَوْ ت َ ت ر ُ ك ْ ه ي َ ل ه َ ث ذ َ ل ِ ك م َ ث َ ل ا ل ق َ و ْ م ِ ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ذ َّ ب و ا ب ِ آ ي ا ت ِ ا ف ق ص ص الْقَصَصَ ل َ ع َ ل ه ُ م ْ ي ت َ ف َ ك َ ر ُ و ن سَاءَ مَثَلَ ا ل ق َ و ْ م ا ل ذ ِ ي ن َ كَذَّبُوا ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا و َ أ َ ن ف ُ س ُ ه ُ م ك ا ن ُ و ا ي َ ظ ل م ُ و ن مَن ي َ ه د ِ ا ل ل َ ه ُ ف َ ه ُ و ا ل م ُ ه ت َ د ِ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 ل ه ُ م ق ُ ل و ب ٌ لَا ي َ ف ق ه و ن بِهَا و َ ل َ ه ُ م أ َ ع ْ ي ن ٌ لَا ي ُ ب ص ِ ر و ن َ بِهَا و َ ل َ ه م آذَانٌ لَا ي س م َ ع و ن َ بِهَا أ و ل َ ئ ِ ك َ ك َ ا ل أ َ ن ع َ ا م ِ ب َ ل ه ُ م أَضَلُّ أ و ل َ ئ ِ ك َ ه ُ م ا ل غ ا ف ِ ل و ن وَلِلَّهِ ا ل أ س ْ م َ ا ء ُ ا ل ح ُ س ن َ ى ف َ ا د ْ ع و ه بِهَا و َ ذ َ ر و ا ا ل ذ ِ ي ن َ ي ُ ل ح ِ د و ن َ فِي أ َ س ْ م ا ئ ه س َ ي ج ْ ز َ و ْ ن َ مَا ك ا ن ُ و ا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن وَمِنْ م ّ ن خ َ ل َ ق ن َ ا أ م َّ ة ً يَهْدُونَ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ و َ ب ِ ه ِ ي َ ع ْ د ِ ل ُ و ن و ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا س َ ن َ س ْ ت َ د ْ ر ج ه ُ م مِنْ ح َ ي ث ُ لَا ي َ ع ل َ م ُ و ن و َ أ ُ م ل ي ل َ ه ُ م إ ِ ن ك َ ي ْ د ي م َ ت ِ ي ن أ َ و ل َ م ي ت َ ف َ ك َّ ر و ا مَا ب ِ ص َ ا ح ِ ب ِ ه ِ م مِنْ ج ِ ن ّ ة ٍ إِنْ ه و َ إِلَّا ن َ ذ ي ر م ُ ب ِ ي ن أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ق َ د ِ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ و َ ن َ ذ َ ر َ ه ُ م فِي ط ُ غ ْ ي َ ا ن ِ ه ِ م ي َ ع ْ م َ ه ُ و ن ي َ س ْ أ ل و ن ك َ ع َ ن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إ ِ ن ّ م َ ا ع ِ ل م ُ ه َ ا ع ن د َ ر َ ب ّ ي لَا ي ُ ج َ ل ّ ي ه َ ا ل ِ و ق ْ ت ِ ه َ ا إِلَّا هُوَ ق ل َ ت ْ فِي ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ ر ض ل ا ت َ أ ت ِ ي ك ُ م إِلَّا ب َ غ ْ ت َ ة ي َ س ْ أ َ ل و ن ك ك َ أ َ ن ك َ ح َ ف ِ ي ٌ عَنْهَا قُلْ إ ِ ن م ا ع ل م ُ ه ا ع ن د َ اللَّهِ و َ ل َ ك ِ ن أ َ ك ث َ ر َ ا ل ن ا س ِ لَا ي َ ع ل م ُ و ن َ ق ل ل ا أ َ م ل ِ ك ُ ل ِ ن َ ف س ي ن َ ف ع ا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ا ل ل َّ ه و َ ل و كُنتُ أ َ ع ل م ُ ا ل غ َ ي ب َ ل س ت َ ك ْ ث َ ر ْ ت ُ مِنَ ا ل خ َ ي ر ِ و َ م ا م َ س َّ ن ي َ ا ل س ّ و ء و ِ ن أ َ ن ا إِلَّا ن َ ذ ي ر و َ ب َ ش ي ر ل ِ ق َ و م ي ؤ م ِ ن ُ و ن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 فَلَمَّا أ َ ث ق َ ل َ ا ل د َّ ع َ و َ ا ل ل َّ ه رَبُّهُمَا ل َ ئ ِ ن آ ت َ ي ت َ ن َ ا ص ا ل ِ ح ا ل َ ن َ ك ُ و ن َ ن ّ مِنَ ا ل ش َّ ا ك ِ ر ي ن فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ ش ِ ر ك ً ا فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا ي ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن أ َ ي ُ ش ر ِ ك و ن َ مَا ل ا ي َ خ ل ُ ق ُ ش َ ي ئ ا و َ ه ُ م ي َ خ ل َ ق ُ و ن وَلَا ي َ س ْ ت َ ط ي ع و ن َ ل َ ه م نَصْرًا و َ ل ا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ي ن ص ر ُ و ن وَإِن ت َ د ْ ع ُ و ه م ْ إِلَى ا ل ه د َ ى لَا ي َ ت ب ِ ع و ك ُ م سَوَاءٌ ع َ ل َ ي ك ُ م أَدْعَوْتُمْ أ َ م أ َ ن ت ُ م ص َ ا م ِ ت ُ و ن إِنَّ ا ل َّ ذ ي ن َ ت َ د ْ ع و ن َ مِن د ُ و ن اللَّهِ ع ب َ ا د أَمْثَالُكُمْ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي ب ط ش و ن بها أم لهم أعين يبصرون بها املهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ا, أ, ع أ, آ ع د ع و ش ر ك ا م ثم ك ي د و ن فلا ت ن ص ر و ن و َ ل ي اللهُ ا ل ذ ي ن َ ز َ ل ا ل ك ِ ت َ ا ب َ و َ ه ُ و يَتَوَلَّى ا ل ص َّ ا ل ِ ح ي ن و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ت َ د ْ ع و ن َ م ِ ن دُونِهِ لَا ي َ س ت َ ط ي ع ُ و ن ن َ ص ر َ ك ُ م وَلَا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ي ن ص ُ ر و ن و َ إ ِ ن ت َ د ْ ع ُ و ه ُ م إ ل َ ى ا ل ه د َ ى ل ا ي َ س م َ ع ُ و ا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 انَّ ا ل ذ ي ن َ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ ا ل ش َّ ي ط ا ن ِ ت َ ذ َ ك َّ ر و ا فَإِذَا ه ُ م م ُ ب ْ ص ِ ر و ن و َ إ خ ْ و ا ن ُ ه ُ م ي ُ م ِ د ُّ و ن َ ه ُ م فِي ا ل غ َ ي ْ ث ِ مَا لَا ي َ ق ْ ص ُ ر ُ و ن وَإِذَا ل َ م ت َ أ ْ ت ِ ه ِ م بِآيَةٍ ق ا ل ُ و ا لَوْلَا ج ِ ئ ي ت َ ه َ ا قُلْ إ ِ ن ّ م َ ا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إ ِ ل َ ي َ مِن رَّبِّي ه َ ذ َ ا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ل ِ ق َ و ْ م ي ُ ؤ م ِ ن ُ و ن وَإِذَا ق ُ ر ِ ئ ا ل ق ُ ر آ ن ُ فَاسْتَمِعُوا ل َ ه وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و ا ذ ْ ك ُ ر ر َ ب َّ ك َ فِي نَفْسِكَ ت َ ض َ ر ّ ع ً ا و َ خ ي ف َ ة ً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ ا ل ق َ و ْ ل ِ ب ِ ا ل ْ غ ُ د ُ و و َ ا ل ْ آ ص ا ل ِ وَلَا تَكُن م ِ ن َ ا ل ْ غ ا ف ِ ل ي ن إن الذيذينَعِن دَرَبِّكَ لا يَْتَك برِونَ عَنْ عبادتِه وَسَِّحونهُ وَلَ يسجدون